إِن الَّينَ آ مَنوا وَهَا جَر وَجَهَدُ بِأَموَالِهِم وَأَن فُسِهِم فِي سَبيل اللهَّهِ وََّذينَ آ وَْونَصَرُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْرُوا